أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم فتنجي الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب المنير ندخلوها ذ بسلام فلقه ا في ب ب ل ا د أشد هم منهم في البلاد هل من محي 「なぜか」で何を言うことは何を言うことだか分からない ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما م ي ن السلام فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبله وامن الليل فسبحه وادبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب them、uh -huh. كانوا <تصفيق> قليلا من الليل ما يهجر و َ ب ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ انا What the... um, we'll see. 「わきらら」<音楽> انهم كانوا ق ب ل ذ ل ك م و ا 「こんにちは」<音楽> Thank you. you、mm -hmm. We'll be r i g h n b a、woman. ومن كل شيء خلق ا د ا ج ي لعلكم تفكرون